أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيوب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 تقابلين <تصفيق> إن المتقين في جاهل Al-Fatihah. المتقين في جن na نبئ عباتي أني أنا الغفور What a big old mom. nabbi aiba me Genoa. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم now kabirun la min waliim فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكون من on <laughs> the